بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب المصطور في رق منشور والبيت المعمور واستق في المطر البحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسيع الجبال سيرا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحرها لا تجزون ما كونتم تعملون إن المستقين في جناته ونعيم فكين بما أتاهم ربهم ووقاهم, ووقاهم وزوجناهم بحور عين، والذين آمنوا واتبعتهم ذريةهم بإيمان الحقنا، الحقنا بهم ذريةهم، الحقنا بهم ذريةهم وما أتتناهم من عملهم. ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثين ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم كأن وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَوّابةٍ بعض يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّمَا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا بنعمت ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل ترّبص فإنني معكم من المتربصين أن تأمرهم أحلامهم بنا أَنْ يَأْتُوا بِعَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ أَنْ خلقوا مِنْ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا وقولوا سحاب مركوم فدمهم حتى يناقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلمون اصبحي لشطم ربك فان انك بعيوننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح واذارا